إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء العالمين وَتَمَ اللَّهُ عَلَ قُلُوبِهِم وَلَ سَمَّيْهِمْ وَتَنَ اللَّهُ وَلَكُلُ بِهِم وَلَثََّيهِم وَلَ أَذُصَالِهِمْ غِشَوَةُ الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا اضعونَ اللهَّ وََّذينَ آممَنُوا وَمَا يَخدَعونَ إِللاا أَمْ فُسَهُم وَماَا يَشون يقَادون اللهَّ وََّذينَ آل وَماَا يَخدَعون إِلَّاأَ فُسَهُم وَماَا يَشون ف مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإذَا قِيلَ لَهُم لا تُفسِدُ فيِي الأرضِ قَاُ إَِّ مَا نَحْنُ مُصِْحون وَإذَا قِيلَ لَهُم لا تُفسِدُوا في الأِّ قَاون إَِّ لاَا يَسُون أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمنن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 سُفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا وَإِذاَا خَلَ إلَ شَطينِمْ قالَاُ إَِّ مَاكُم إَِّ ماَا نَحن مُتَثْزون وَإذاَا قَلَ إ شَيطينْ قالَُ إِ مكُ إ ماَا نَحْنُ مستتثِون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى بما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين